وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي سَرَائِلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُوَنَ عُلُوَّ كَبِيرَةً فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ لَهُمَا بَعْثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاءَتْ خِلَالَ الديار. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُم مّنْكَرَتَ عَلَيْهِ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَكْثَرَ فِي إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما عدوا تكبيرا عسى ربكم أيه يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين خصيرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعطنا لهم عذاباً أليماً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 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها, فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القلون من بعد نوح وتفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تجعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا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 وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْمَالِ دَيْنِ إِخْسَاراً إِمَّا يَبْلُغُ النَّعِيرَ ذَكَلْكَ أو أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِي وَلَا تَنْهَرُهُمَا وقل لهما قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوزكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وَآتِ الذَّكَرَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا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 لا خطأ كبيرا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله ولا تقتل النفس التي حرمت الله إلا بالحق وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرِضُوا مَا لَمْ يَتِمَّهُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَخْصَأُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا إذا إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تقفوا ما ليس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 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إدّاهن آخَرَ فَتُنْقَى فَتُنْقَى فِي جَهَنَّمَ مَمَلُومَ مَدْحُرَةٍ أَفَأَصْفَأَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورا نحن أعلم بما يجتمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجمى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وَاظُنُّ كَيْفَ قَرَّبُون لَكُم أَمْثَالًا فَظَنُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فسيمغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهون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 ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذلكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين ذعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا مُلَائِكَةَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْضُوراً وَإِنْ مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا نَحْمُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعْذِبُهَا عَذَاباً شَدِيداً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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي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 أم أمنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الرياح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ونقدرنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أغمى فهو في الآخرة أغمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتلونك عن الذي أوحينا إليك لتفترع علينا غيره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 وَإِنَّكَ أَدُونَ يَأْسَفْزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَنِيلًا سُنَّةً مَنْ قَدْ أُمِسْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْمِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ لَعَقْسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَ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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا ألعنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يئصا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح وللروح من أمر ربي وللروح من أمر ربي وما أوتين من العلم إلا قليلا ولئلا إنشئنا لندهب النبي الذي أوحينا, أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكندا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 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأباء من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبورا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تستقى السماء كما زعمت علينا كسف أو تأتي بالله والملائكة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقع في السماء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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتل راب ولقد آت إلى موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائب وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معهم جميعا وقلنا من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 أولئك المؤمنون إن الذي لئوته العلم من قبله إذا يتلأ عليهم يخرون للأذقان سجداً يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لفعلا ويخرون للألقان يبتون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أم ادعوا الرحمن